وَقَسَمَتْهُمْ أَزْوَاجًا ثَلاثَة فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ لجنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على صور مغبونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 في سذر مخدود وطلح معبود وظل مبدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مملوعة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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوسون أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُورُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَغْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْضَالُّونَ الْمُكَرِّبُونَ لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطوم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون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 على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد عرنتُم نشأة الأولا فلو لا تذكرون أفرئتم ما تحرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطوما فظلتم تفكهون لم لمغرمون بل نحن محرومون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 أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومثارا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكون لا يمسه إلا المطهرون تازلون من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكرجون فلو لا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إذنتم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 كان من المكرمين الضالين، فنزول من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق يقين، فسبح باسم ربك العظيم.